الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض ما, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم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 ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى إِذِ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا القول مني لأملأن جهنم من الذنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا, وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وسبحوا وتسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس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 كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يردعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المدرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مجية من لقائه وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهذلهم كم أهلنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية يخرج به دوعا تأكل, تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبطرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم لفضيله الدكتور